عماد وعلاء أخوان من أب واحد وأم واحدة ولكنهما يختلفان كثيرا عماد يهتم بنفسه فملابسه نظيفة وجميلة دائما وهو نظيف الجسم يغتسل كثيرا ويستخدم عطرا طيبا ولكن الناس لا يحبون عمادا ويشكون منه كثيرا لأنه ليس طيب الأخلاق يكلمهم كلاما قبيحا وهو كثير المشكلات معهم أما علاء فهو لا يهتم بنفسه كثيرا فملابسه فيها قذارة وغير جميلة وهو لا يذهب إلى الحمام كثيرا ولا يعرف العطر وبالرغم من ذلك فالناس يحبونه لأنه يزورهم في بيوتهم ويساعدهم في أعمالهم ويكلمهم كلاما طيبا هل يمكن أن نجمع بين شخصية أماد وعلاء في إنسان واحد يكون نظيف الجسم والثوب جميل الصورة حسن الأخلاق طيب الكلام هيا نبحث عن ذلك الإنسان وسوف نجده في بيئة الإسلام